اهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المطروق عليهم، وَلَا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 إلى ربك يومئذ مستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر فللإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معابيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إِنَّا إن نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَقُرْآنًا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وَجُمْهُورُ يَوْمَئِذٍ إلى ربها ناظرة ووجههم يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق وَالْتَفَّدِ الساق بِالسَّاقِ إلَى ربك يَوْمَ إِذِ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَقَ وَلَا ولكن وَلَكِنْ كَذَبَ وتولى ثم ذهب ذَهَبَ إلَى أهلهم يتمطى يَتَمَطَّئُ لك فَأَوْفُوا ك سودا ألم يكن طفلا من مي من منا ثم كان عرقا فخلق فسوى فجعل الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أي محيى الموتى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم في يوم الدين رَبَّنَا اَعُوذُ بِغَضَبِهِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ لا أقسم بهذا البلد وأنت حين بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحدا يقول أهلكتما من يبدى أيحسب أن لم يره أحدا ألم نجعل له علمين ولسانا وشفتين وهديناهم مجدين لَقَدْ حَمَلَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَنْعَقَبَه فَفَكَّ رَقَبَةً أَوْ أطْعَمَ جَوْعًا أَوْ آتَى مِسْكِينًا مَثْقَبًا يَتِيمًا ذَا أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبًا ثُمَّ كَانَ من في الصبر وتواءس الرحمة ولا إك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشامة عليهم نعوم مقصده.